اَظَنَنَ يُؤِينُ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَزْهَقْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ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 يأكلون نحما طريا وتستخرجون حليتا تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر تبتضوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الرَّحْمَنُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ كَجَعَلُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْخَرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يَنفَعُكُمْ مِثْلُ خَبِيرٍ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 مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأمام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور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 لَمَّا جَاءَهُم نَّذِيرُنَا زَادَهُمْ إِلا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرًا سَيِّئًا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ